فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يحربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين تابيرون ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها الذي الفاسقين وما ma والله على كل شيء قدير. ما oro <risa> وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا الله شديد العقاب للفقراء وطوالهم يبتغون فضلا من الله ورضا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مما أُوتُوا وَيُؤْفِرُونَ عَلَى ولو كان بهم خصاصه وَمَن والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في ونغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل ولم تر إلى الذين ما فقوا يقولون الَّذِينَ الذين كفروا من الْكِتَابِ الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم اِن اُخْرِجْتُمْ لَا مَخْرَجَ لَنَا مَعَكُمْ وَلَا نُقِيمُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُتِلْتُمْ والله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن صرهم ليولن ذلك بأنهم قوم لا يفقون لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأن إنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا لا قو وبل أمرهم ولهم عذاب أليم كما فعل الشيطان إب قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك اني أخاف الله Yeah, <laughs> لغد واتقوا الله إن الله خبير بما <تعملوا> ولا تكونوا كالذين نسوا الله أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن تصدعا من خشية الله وتلك الْأَمْثَالُ نطربها لأن لهم يتفكرون هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ايو شيرينكور والله الخالق البارئ المصور له الالماء